مستهم ا ل ب أ س ا ء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه 「あらえ ا なにそれを言うのかな?」 م ن خ ي و س و ل و النابلسي د ي و ل أ ق ر ي ن و ا ي ت ا ا م م ى و ل ا ك ن وابن ل س ب ي ل و م ا ت ف ع ل و ا م ن خ ي ر فإن ا ل ل ه به علي